الخير وإن مسّه الشرف يؤوس قلقة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضرا أمسّه لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قال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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضْنَاهُ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنْ عَزِيزٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كفرتم به من أظل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق